sing إن الذي فرض عليك الكرآن دراغ دوك إلى مراغ أه ومن هو في ضلال مبين وما كنت تغيو أن يلقى إليك الكتاب إليك வயக்கல புக்க أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين والله تنزل ما ربي لا إله إلا الله